بسم الله الرحمن الرحيم فلهاكم التكاثر حتى ترتم المقابر بل لا تعلمون ثم تَعْلَمُونَ لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها علم اليقين ثم